ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بينت طائفة منهم غير الذي تقول بينت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفّ بالله وكيلا أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافاً كَثِيراً وَإِذَا جَاءَ 117. أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم 119. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لت تبعتم الشيطان إلا قليلا، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وحرض المؤمن عسى الله أن يكف بأهل الذين كفروا. والله اشد بأسًا وأشد تنكيلا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها